مما يعين على صيام رمضان مما من سيرته صلى الله عليه وسلم في رمضان قيام الليل وتدرك الأمة أن قيام الليل من أعظم مناقب الصالحين الله يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون لكنه يتأكد قيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولقولي صلوات الله وسلام عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدى من ذنبه والليلة الغد من رمضان مجهول أي ليلة هي على اختلاف بين العلماء الشهير المقصود من هذا أن المؤمن يسعى إلى أن يكون له حظ من قيام الليل في رمضان تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن أكرم أحوال العبد حال يسجد لله جل جلاله قال الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لو أن المر هو يذهب إلى مسجده مسجد حيه أو إلى مسجد بيته إلى مصلاه في بيته أو وهو يرسل سجادة قد طويت منذ ليال يستصحب قول الله جل وعلا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة يحذر عذاب النار يرجو رحمة ربه يرجو الجنة والله يقول فمن زحزح عن النار وهذا إبعاد عقاب وأدخل الجنة وهذا إتيان ثواب فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والمقصود أيها المباركون يكون للإنسان حظ من قيام الليل صلاة التراويح آداؤها في المسجد عند جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله أنه أفضل والمشهور عن مالك أن تأذيتها في البيت من غير جمع مع الناس أفضل لكن الذي عليه الجمهور أرجح والعلم عند الله لأن الفاروق عمر جمع الناس عليها وأيا كانت هذه النقول عن الأئمة المقصود أن يكون لك حظ من قيام الليل إن صليت مع المسلمين أو إن كنت تعلم من نفسك حفظاً وخشوعا أكثر في جنبات بيتك فصليت مع الناس حتى يتأسبك غيرك وعلى الأقل بنوك ثم أبقيت شيئا من الليل في أخرى تقوم فيه بين يدي الله قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ